قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ما من دون الله أروني ما لا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أفارت من علم إن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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أَعْلَمُ بما تفيضون فيه كفى به بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لمنبر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إِكَ اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قال رب اوزعني قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وأعد الصدق الذي كانوا يعدون. والذي قال لوالديه أفل لكما أَنْ ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا الا أساطير الأولين إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلِّهِمْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِنَ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالٌ لَهُمْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ ويوم يغضب الذين كفروا على النار الهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وَذِكْرُ آخَرِينَ ذُلِلَ أَنذَرَهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بين يديه وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم وابصارهم وافئده فما أغنى عنهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء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 وَمَن لَا يُجِبَ داعي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِياءُ أُلَاءِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ نَبِّقَادِرٍ عَلَى يُحِيَ الْمَوْتَ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينبثهم إلا ساعة من النهار بلى فهل نهلك إلا القوم الفاسقون